جينا صالحا والذين آمنوا معه برحمه مما ومن كذي يوم إذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها إلا إن سمودك صار ربه ألا بعده لسمود ولقد جاء رسولنا إبراهيم بالبشارة قال سلام قال سلام قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيم فَلَمَّا رَأَى اَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ اِلَيْهِ لَكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّمَا أُرْسِلَ إِلَى قَوْمِ لُوطٍ وَامْرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ